إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذا تقوى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.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 ن أم الكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زِيغٌ فيتبعون ما تشابه من هبّتِ غا الفتنَة وابتِغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. 119. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 <سؤال> إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ